استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه مرحباً يا نور هل هذا والدك؟ لا يا سلمان هو أخ والدي هل هو عمك؟ نعم هو عمي ومن هذه؟ هذه عمتي هل هي أخت والدك؟ نعم يا نور